شبكة مزامير آل داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثلاء والمزد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من ورق الأشجام وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة دائمة بدوام ملكك يا عزيز يا قهاب اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما رزقتنا يا ربنا من الخير وأعطيه وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ألعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا ونتوب إليه اللهم ارحم وقوفنا بين يديه اللهم لا ملجى ولا منجى ولا محجى منك إلا إليه اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وارفوعنا وسجودنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجابنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألثنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك لَيْسَ لَنَا إِلَٰهٌ غَيْرُكَ فَنَدْعُوهُ وَلَا رَبًّا سِوَاكَ فَنَرْجُو أَكْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَكُن مَعَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا واجعل اللهم شهر رمضان شاهدا علينا بالحسنات لا بالمعاصي والسيئات اللهم بلغنا ليلة القدر برضوانك اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى واغفر اللهم لمن بنا هذا المسجد ولوالديه ولمن صلى فيه ولوالديه ولمن أم فيه ولوالديه ولمن قام على رعايته ولوالديه واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وقفنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين